أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللوظ معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى براء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوالثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من ضيد ثم جعلناه نضفة في قرار مكين ثم خلقنا النضفة علقة فخلقنا العلقة مضوة فخلقنا المضوة عظاما فكسونا العظام لحم ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ فأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به نقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون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 من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاض بني في الذين ظلموا إنهم مورقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فكل الحمد لله الذي من القوم الظالمين وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِي مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا ۖ أَن تَخَيَّرَ الْمُنزِلِينَ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ كَانُوا لَمَبْتَلِينَ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ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 ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ثم أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى كُلَّمَا جَاءَتْ أُمَّةٌ الرَّسُولُ هَاكَذَّبُوهُ فَاتَّبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ سُبْعًا لِقَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ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 وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ فَذَرُهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِۦ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ مُسَارِعُوا لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم لا يؤمنون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم مجلة أنهم إلى ربهم راجعون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 حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم لا تجأروا اليوم إنكم من لا تنصرون قد آيات آياتي تتلا عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون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 وهو الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السمع وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لِئَلَّا تَشْكُرُوا وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ بل قالوا مثلما قال الأولون قالوا إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا عِظَامًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَادِيرُ الْأَوَّلِينَ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَا فِيهَا إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُنَ لِلَّهِ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 إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتمهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تلحقون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قالوا لبثنا يوم أن أبع الله يومٍ فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلَّا بِثْم إلَّا قَلِيلٍ لَّلَّهُنَّ كُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَفَحَسِبُتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبْثًا وَأَنَّكُمْ إلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ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 ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غلب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم إن الذي جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل ملئ منهم اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم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 يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خضوات الشيطان ومن يتبع خضوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضلوا الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم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 فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم رجعوا فارجعوه وأزكى لكم والله بما تعملون علي ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون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 ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبائ بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت إيمانهن.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 وَاللَّيْسَ فِي الَّذِينَ لَا يَجْدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أيمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنَّ عَلِمَتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَأَتُوهُمْ مِمَّا لِلَّهِ الَّذِي أَتَاهُمْ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 نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدب والآصال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 حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أبك ظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب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 وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب بها من يشاء فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار.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 إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ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 زَمَن يُطِع اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ وَأَقْسَمُ بِاللَّهِ جَهْدَ إِيمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَّا تُقْسِمُوا ضَيَاعًا مَّعْرُوفًا إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ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 وليمكن أن لهم دينهم الذي رزق الله لهم وليبدل أنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيم الصلاة وأؤت الزكاة وأطيع الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومهماهم النار ولبس المصير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 أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أو عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ملكتم فاتحه أو صديقكم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 إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمن جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنون كأولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذل لمن شئت منهم استغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد علم الله الذين يتسللون منكم لبذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات بل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 الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ بلدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرًا.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 إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هناك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا مدعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي معد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا ويوم يحشرهم ما يعبدون من دون الله فيقولوا أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل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 فَقَالَ كَذَّبَكُم بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا